وَمَن يَعْمَل مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ الْمَوْتَ وَلَا هَضْمَاءَ وَكَذَلِكَ أَنزَلَ لَهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعْدِ لَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ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 قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأباقى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 وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبَقَى وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَنُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكُ وَالْعَاقِبَةُ نِتَّقَوَى وَقَالُوا لَوْ لَا يَأْتِيْنَا بِآيَةٍ مِّنْ رَبِّهِ أو لم تأتهم بينت ما في الصحف الأولى ولو أن أهلك لهم بعذاب من قبله لقالوا لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك